أربعة استمع إلى الحوار ثم تحدث عنه مع أصدقائك الرسالة والإنترنت مرحبا يا أبي هل كتبت رسالة ورقية من قبل؟ نعم كان جدك يعمل في ألمانيا وكنت أتواصل مع جدك بواسطة الرسالة الورقية كيف كان التواصل بالرسالة يا أبي؟ كنت أكتب الرسالة على الورقة وأضعها في الظرف ثم ألسق طابعا عليها وأذهب إلى مكتب البريد لإرسالها متى كانت تصل رسالتك إلى جدي؟ كانت تصل رسالتي إلى جدك بعد أسبوع أو أكثر متأخر جدا البريد الإلكتروني يصل فورا نعم يا بني شكرا يا أبي